إن كنتم تعلمون هنا نلتقي مع ثنائية أخرى بل مع ثنائيتين قرآنيتين رائعتين ثنائية الخفاف والثقال انثروا خفافا وثقالة او ثنائية الخفيف والثقيل باعتبار أن خفافا جمع خفيف وثقالة جمع ثقيل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله هنا ثنائية أخرى وهي ثنائية الجهاد بالأموال والأنفس إذن في هذه الحلقة نريد أن نتحدث عن ثنائيتين رائعتين في آية واحدة وهي الآية الحادية والأربعون من سورة التوبة المباركة انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله هنا في الثنائية الأولى ثنائية الخفاف والثقال أو الخفيف والثقيل نجد هذا الارتباط أو هذه العلاقة بين الخفيف والثقيل وما هو السر في تقديم الخفيف على الثقيل انفروا خفافة وثقالة الآية المباركة قدمت الخفاف على الثقال وكذلك وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله قدمت الجهاد بالأموال على الجهاد بالأنفس كل آيات الجهاد تقدم الأموال على الأنفس لا توجد آية تتحدث عن الجهاد تأمر بالجهاد تقدم الأنفس على الأموال كل آيات الجهاد في القرآن الكريم تقدم الأموال على الأنفس آية واحدة وهي آية الشراء وليس آية الجهاد ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. انظر هذه الثنائية انعكست هنا قدمت الآية المباركة وهي الآية الحادية عشرة بعد المئة من سورة التوبة المباركة قدمت في ثنائية الأنفس والأموال قدمت الأنفس على الأموال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم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 التي تقدم الأنفس على الأموال لأن الإنسان حينما يعقد صفقة في عهده مع الله يقدم الأنفس وهي الأنفس يقدم الأنفس وهي الأنفس أما آيات الجهاد فهي تقدم الأموال على الأنفس تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. كما نقرأ في الآية الحادي عشر في سورة الصف إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الآية الثانية والسبعون من سورة الأنفال كذلك الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الآية العشرون سورة التوبة كل آيات الجهاد تقدم الأموال على الأنفس بينما آية الشراء وهي آية واحدة في سورة التوبة كذلك تقدم الأنفس على الأموال وسنتحدث عن هذه الظاهرة وهذه الثنائية ثنائية الأنفس والأموال او الأموال والأنفس وقبل ذلك نتحدث عن ثنائية الخفيف والثقيل ثنائية رائعة وجميلة انثروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله هناك أكثر من عشرة تفسيرات للخفيف والثقيل في هذه الآية المباركة وكلها طبعا تمثل مصداقا هناك تعلمون الروايات روايات أهل البيت عليهم السلام تقسم إلى قسمين أساسين الروايات التفسيرية والروايات المصداقية طبعا ينبغي أن نفرق بين الروايات التفسيرية والروايات المصداقية لأن الروايات المصداقية لا تخصص الآية هذه نقطة مهمة وأساسية في عالم التفسير هذا مبدأ أساس ينبغي أن نتعلمه في قراءة روايات أهل البيت عليهم السلام في عالم التفسير هناك روايات مصداقية وروايات تفسيرية الروايات المصداقية لا تخصص الآية المباركة لماذا؟ لأنها تعطي مصداقاً تعطي نماذج وقد تتعدد النماذج والمصاديق لمفهوم وسيع مفهوم واحد مثل الإنسان مفهوم الإنسان هناك عمر هناك خالد هناك حسن وحسين وهذه مفاهيم إنسانية مفاهيم تجتمع مفهوم واحد تجتمع هذه مصاديق لمفهوم واحد فالمصاديق تتعدد ويبقى المفهوم واحدا ولهذا قيل في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وقلنا هذه الآية هي الآية الحادية والأربعون من سورة التوبة المباركة قيل فيها كما يقول صاحب تفسير التبيان ثمانية أقوال طبعا هي الأقوال أكثر ولكن اللي ذكرها تفسير التبيان للشيخ الطوسي قدسي سره طبعا وهو من أعلام التفسير ومن أعلام الفقه في القرن الخامس الهجري عند تفسير من أروع التفاسير حتى أن مجمع البيان هو عيال على تفسير التبيان أه يعني أه حاول الشيخ الطبرسي أن يستنسخ بالحقيقة تفسير التبيان مع شيء من الاضافات وقد نبه على ذلك في مقدمة تفسير مجمع البيان قال أنا حذوت حذو القذة بالقذ من تفسير التبيان للشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول صاحب تفسير التبيان قيل فيها يعني في هذه الآية انفروا خفافا وثقالة ثمانية أقوال شبانا وشيوخا هذا القول الأول أغنياء وفقراء نشاطا وغير نشاط ركبانا ومشات ذا صنعة وغير ذي صنعة مشاغيل وغير مشاغيل ذا العيال والميسرة وذا العسرة وقلة العيال أن يحمل على عمومه فيدخل فيه الجميع ذلك كما يقول هذا الثامن طبعا أن يحمل هذا اللفظ انثروا خفافا وثقالا أن يحمله على عمومه فيدخل فيه جميع ذلك يعني الخفيف الشباب خفيف بينما الرجل الكبير في العمر الكهل أو الشيخ ثقيل كذلك الفقراء الفقير خفيف بينما الغني ثقيل الذي يملك مشاريع ويرتبط بالحياة الدنيا وعده معامل وعده مصانع وعده أموال ضخمة وكبيرة طبعا هذا يعد من الثقيل وإن كان بالمعنى الآخر قد بعض المفسرين اعتبر الغني خفيف والفقير ثقيل لماذا من حيث أن الغني يعني إذا ذهب إلى الجبهة مثلا إلى القتال والحرب هو عندما يعوض العيال مثلا عند أموال احتياط بينما الفقير العامل مثلا حينما يذهب إلى القتال سوف تقع عائلته في أزمة مالية قد يكون الغني من باب هو خفيف ومن باب هو ثقيل إذا أخذنا الأغنياء من باب أنهم يملكون ثروة كبيرة أو مشاريع أو مصانع أو معامل طبعا يعدون من الثقال انفروا خفافا وثقال أما الإنسان يعني الفقير الذي لا يملكه مشاريع مالية والذي لا يملكه متعلقات دنيوية كثيرة طبعا هذا يعتبر يعني بنحو من الأنحاء يعتبر خفيف ولكن قد من جهة أخرى يعتبر الغني كما قلنا خفيف لأنه قادر على أن يذهب وأن يؤجل العمل مثلا وأن يترك الشغل لأنه غني وعند أموال احتياط فيعتبر من هذه الناحية الغني يعتبر خفيفا بينما الفقير يعتبر ثقيل لماذا؟ لأنه حينما يترك العمل قد يقع العيال في أزمة مالية والأطفال في جوع ومخمصة وهذا من هذه الناحية يعد الفقير من الثقال وليس من الخفاف كذلك ركبان ومشات مشاغيل وغير مشاغيل طبعا ذو العيال ذو العيال يعتبر طبعا ويعد من الثقال يعني الإنسان عدة زوجة وعدة بيت وعائلة وأطفال طبعا هذا ثقيل أما الإنسان الأعزب ولهذا بعض العلماء قالوا عزابا ومتأهلين انفروا خفافا وثقالا فسر عزابا ومتأهلين المتأهل طبعا ثقيل لأن عندها عائلة عدها أطفال والأعزب بطرقوا عمره كما نقول يعني بطرقوا عمره هذا حينما ينفر ينفر وهو لم يخلف أطفالا ولم يخلف بيتا ومصرفا وعيالا إذن هذه الثنائية تريد أن تقول يعني انفروا في جميع حالاتكم سواء كنتم عدكم أموال أو ما عدكم أموال عدكم الزوجين أو غير من الزوجين عندكم أطفال ما عندكم أطفال الجهاد ينبغي أن يلبى نداء الجهاد ينبغي أن يلبى من المتزوجين وغير المتزوجين انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون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 إن المصاديق متعددة للخفيف والثقيل هذه الثنائية الرائعة انفروا خفافا وثقالا قلنا هناك تفاسير عديدة كلها تعد من باب المصاديق ولهذا قال علماء التفسير هذه مصاديق متعددة لمفهوم واسع هذه كاد يجمع أعلام التفسير القدماء والمعاصرين على أن هذه مصاديق للخفيف والثقيل وهذه المصاديق متعددة لمفهوم وسيع ولمفهوم كبير وهو الخفيف والثقيل كل من خف ذهابه إلى الجبهة إلى الحرب إلى القتال إلى الجهاد هذا يعد خفيفا سواء كان مثلا من حيث الغنى والفقر أو من حيث أنه شاب او شيخ او من حيث أنه يعني ذو عيال وميسرة أو لا يملك عيالا وقلة العيال هذه مصاديق لمعنى واحد وسيع كما ذكرنا انفروا خفافا وثقالا طبعا تقديم الخفيف على الثقيل أعتقد يعني واضح لدى الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات القرآن الكريم طبعا يدعو اولا الخفيف لأن الخفيف من باب أولى يذهب اولا لأنه الأسهل في الذهاب إلى الجهاد والعطاء انفروا خفافا بعد ذلك قالت وثقالة يعني عملية يعني تصعيدية من الإنسان الخفيف الذي حينما ينفر إلى الجهاد حينما يذهب إلى القتال ويلبي داعي الجهاد طبعا لا يتكلف شيئا كثيرا وإنما يخف عليه النفر والذهاب إلى القتال أما الثقيل طبعا جاء بعد ذلك انفروا خفافا وثقالا نفس الشيء بالنسبة إلى تقديم الأموال على الأنفس وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله هنا قلنا ثنائية أخرى وهي ثنائية الأموال والأنفس دائما وأبدا تجد القرآن الكريم هذه الثنائية بين الأموال والأنفس لماذا لأن يعني أصل الثنائية لأن الجهاد والقتال يحتاج إلى أموال كما يحتاج إلى رجال طبعا يعني دعم المقاومين والمجاهدين طبعا يحتاج إلى أموال ويحتاج إلى دعم مادي وبعد ذلك تكون العملية تصعيدية وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم طبعا أكيد أن الأنفس أشق على الإنسان لأن بعض الناس يعني قد يتصور هناك قاعدة أن الذي قدمه القرآن هو الأهم هذه طبعا قاعدة خاطئة في تدبر السياق القرآني ليس دائما القرآن حينما يقدم شيئا معنى ذلك هو أهم صحيح في بعض الأحيان يكون ما قدمه القرآن هو الأهم أو هو الأقوى أو هو الأفضل أو هو الأولى ولكن بعض الأحيان يكون السياق يتحدث عن عملية تصعيدية تربوية فيبدأ بالعزيز ثم الأعز يبدأ بالقليل ثم الأكثر انظروا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله اولا أن البدء بالعزيز طبعا الأموال عزيزة ولكن الأنفس أعز والجود بالنفس أقصى غاية الجود كما يقول الشاعر لا أحد يشك أن الجود بالنفس أعلى درجة وأكبر درجة من الجود بالأموال كما قال الحسين عليه السلام حينما قال له ذلك الرجل عبيد الله ابن الحر الجعفي حينما قاله له يا ابن رسول الله هذا سيفي وفرسي خذهما لك فإن نفسي لم تسمح بعد بالموت ماذا قاله الحسين عليه السلام قال ما دمت بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لي بسيفك وفرسك انظر ما دمت بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لي بسيفك وفرسك ثم قرأ الآية المباركة وما كنت متخذ المضلين عضدة وما كنتم متخذ المضلين عضدة كربلاء ما كانت تحتاج إلى أموال وإلى سيوف كربلاء كانت تحتاج إلى نفوس إلى مهج كما يعبر الإمام الحسين عليه السلام من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل غدا مصبحا إن شاء الله تعالى المهجة دم القلب القلب الدم حينما ينزف من الإنسان حتى الشهادة هذا يسمى باللغة العربية المهجة ولهذا المهجة دم القلب فقد يقال النفس صحيح او المهجة الروح صحيح كذلك ولكن بالدقة حينما تبحث عن كلمة المهجة في القواميس اللغوية وفي المعاجم اللغوية المهجة دم القلب يعني الروح يعني النفس والأنفس إذن ركب الحسين كان ركب المباذلين مهجهم وليس الباذلين أموالهم ولهذا الإمام الحسين قال لهذا الرجل ما دمت بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لي بسيفك وفرسك إذن انفروا خفافة وثقالة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله يعني ماذا يعني انفروا خفافة وثقالة يعني في كل حال أنتم بها وجاهدوا بأموالكم يعني في كل شيء تستطيعون أن تجاهدوا به بأموالكم وأنفسكم وفي جميع الأحوال خفافا وثقالا كما قلنا يعني عزابا ومتأهلين يعني ذا العيال أو ذا قلة العيال أو ذا العيال ركبان ومشات شبانا وشيوخ أغنياء وفقراء على كل حال يجب أن يلبي الإنسان المؤمن داعي الحرب والقتال والجهاد حينما يكون الجهاد في سبيل الله عز وجل ولهذا قلنا أن كل آيات الجهاد تقدم الأموال على الأنفس لأن ذلك قضية تربوية الله عز وجل يريد أن يعلمنا أن نجاهد أولا بالعزيز ثم الأعز أن نجاهد بالقليل ثم الأكثر هذه عملية تربوية اولا ثانيا وعملية طبيعية يعني الإنسان قبل أن يبذل نفسه يبذل أمواله يبذلوا ما عنده ليدافع عن الدين وعن الإسلام ولهذا كل آيات الجهاد كما قلنا وأكدنا تقدم الأموال على الأنفس إن الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كذلك الآية المباركة لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين سورة التوبة الآية الرابعة والأربعون فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر إذن كل آيات الجهاد تقدم الأموال على الأنفس يعني من العزيز إلى الأعز عملية تصعيدية تربوية رائعة فقط آية واحدة وهي آية الشراء تقدم الأنفس على الأموال لأن الإنسان كما قلنا يقدم في سبيل الله ويعاهد الله عز وجل على الأنفس وهي الأنفس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 وبركاته قدمنا لكم ثنائيات قرآنية